بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجيل بجعلهم كعصف مأكول.